قالوا تعال اقرأ شعر او قمت اقرأ الهم والقهر وشلون ضي العمر وشلون تنباع الذمم يا وصفة وبأرخص سعر او قمت اقرأ عن طف كربلة او وين المشكلة او لجل الحسين شقد بشوت وعيونهم صارت حمر ومن خلصت صفقوا كلهم للشمر وقمت اقرا قالوا لي بعد وقمت اقرا صاحال قاعد وقمت عن هم البشر او عن قلب الصبر او عن الرقاب التنحني او عن الرقاب التنكسر او المصايب والتعب او جوعنا أو ضيم الحرب أو عرفهم إن كان السبب أو يا للعجب يا للعجب كلهم بجو وعيونهم غيمة صفت ودموحهم نزلت مطر أو من خلصيت صفقوا كلهم للشمر أو قمتقروا بقلب جمر أو دنقوا كلهم من صحد شدوا على ظهور الشقر قمتقروا بقلب جمر أو دنقوا كلهم من صحد شدوا على ظهور الشكر أو لما انقرأت على الصدر وشلون ذبحوه الكفر كلهم بجو بس للأسف صاروا صفر أو من خلصت صفقوا كلهم للشمر أو قم تقرأ قالوا لبعد أو قم تقرأ صاحو لأزد أو قم تقرأ علي للصبر واتشن بشر جوعان نام بلاعشة ومن خلصت كل مرة ركب زيارته وعن نمشة وظليت وحد بحيرتي وظليت واقف أن تذر وبلهم سرح بي الفكر شختار لبفال عذر تسألني خاف عيونهم والجوع ذب اللونهم عدما انتنت ويا بابا ليش اتأخرت باشر يمر بين العيد وإن ملابس ما جبت او مر الوقت ودوا علي قالوا تعال اترى شعر قلت له ماسف واعتذر مجغول ماعد وقت ماريد اصفق للشمع